أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض خلض السماوات والأرض ربنا مَا خلقت هذا باطلاً سبحانك زيتا وما للظالمين من أنصار ربنا Hop فناذ لنا ذل بناء وكفير عن ناسي مع الأمرار ربنا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْفَلْكِ مَعْدُ ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ